كان يطوان الرجل بسم الله الرحمن الرحيم اشرقوا المورب فأين ما تؤدرو قالوا والله سبحانه بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَقَال الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَن يُكَلِّمَ اللَّهُ أَمْ تَتَّخِذُونَهُ عِنْدَهُ لا قوين تشابهت خلوده قد بينا الآيات قوين قنون إن إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْهَلْ